ولك الحمد أن تقيو السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن ت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبي ن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدميرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالده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 اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماضٍ فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسمٍ هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك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 اللهم فعنا ورفعنا بالقرآن العظيم.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 حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته اللهم اجعلنا من يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا من يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلال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 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته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 وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين، فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك ولذنا بجنابك فلا تطردنا عن بابك فإن طرتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك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 اللهم يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تُعتق رقابنا من النار بمنك وكرمك يا رحمن يا رحيم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 مع النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا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 والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن والمسكرات والمخدرات والسحر والشعوذة وسائر طرق الفساد والغواية هذا الجلال والإكرام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 طريق التوبة النصوح، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختمن لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر الليالي من شهر رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمماتنا. وازواجنا وذرياتنا واقاربنا وذوي ارحامنا ومن له حق علينا ومن احبنا فيك ومن احببناه فيك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 يا رب الأرض والسماوات يا حي يا قيوم اللهم نصر إخواننا في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان اللهم رفع الضر عن المتضررين والبأساء عن البائسين.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 ومن قيامه السهر والتعب اللهم إنا نسألك مسألة الخائفين ونمتهل إليك ابتهال المذنبين ابتهالا ودعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم اللهم فتقبل دعانا وصيامنا وصلاتنا يا حي يا قيوم اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاميتين برحمتك يا ارحم الراحمين سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه لله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الاولين والاخرين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين